سلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر يوم ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقاً فاتقوا. لا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس الطاخ ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبرز منهم رجال كثيرون ونساء تقول الله الذي تسأل النبي والرحيم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله قولا خلينا تصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وقال الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها محدثة بلع بلع وكل محدثة بلعة كل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد مع حديث الآخر من حديث الأربعين العقادية فتح الأعز الأكرم في شرح حديث أي عن عبد الله المسعود رضي الله عنه آآ عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأعظم عند الله فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله مدا وهو خلق قلت إن ذلك العظيم ثم أي أي ما بعد أي ماذا بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معا قلت ثم أي قال ثم أن تزاني بحليلة جانك حديث هذا في الصحيحين عند البخاري كتاب تفسير باب او تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون وعند مسلم كتاب الإيمان باب كون الشرك أطبع الذنوب وبان أعظمها بعده أن تجعل الله نددا وخلقا أهم الفائدة المتعلقة بحديث الباب الفائدة الاولى فائدة مهمة بعنوان من أتا خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. عاليس رحمه. القاعدة الفائدة الاولى تقول لا تقول من أتا خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. المعنى أدل وظ. إذا أتا من خلاف إذا أتا خلاف ما يعهد من حاله سواء كان في خير ام في شر فعاقبته تكون عظيما فان كان الامر في باب الطاعات زاد اجره وعظم ثوابه وان كان فعله في باب السيئات عظم وزره وعظم وعظم عقابه وهذه القاعده مما يستقرئ من ادله الشرع اي ان هذه القاعده أن هذه القاعدة مما أن هذه القاعدة مما يستقر من أدلة الشرع فمن الأدلة التي دلت على هذه القاعدة أي قاعدة من اتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود فبالنظر في فبالنظر في أذلة الشرع نقف على أذلة هذه القاعدة من هذه الأذلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ الزان وملك كذاب وعائل مستكبر فكل واحد من هؤلاء الثلاثة التزم معصية ما مع عدم ضررته إليها وضعف دواعيها عنده وإن كان يعني لا يعرض أحد بذنب طيب لكن لما لم يكن ولما لم يكن إلى هذه المصر لما لم يكن هناك ضرورة ملحة لهؤلاء على أن يفعلوا هذه الذنوب، فأشبه إخضامهم عليها المعاندة والاستخف بحق الله. والمرة الثانية هؤلاء الثلاثة ملك كذاب، شيخ زان، عائل مستكبر. هؤلاء فعلوا هذه الذنوب مع ضعف دواعيها ومع ضعف الحاجة إليها، ولكن لما فعلوها كان هذا وكأنه من باب الاستخف بحق الله. وخذ المعصية لا لحاجة إليها، وليس هذا مسؤول لفعل المعصية، ولكن نقول أن الإنسان إذا فعل ذنبا وكان شديد الشهوة لفعل هذا الذنب، فهذا يكون عقاب أقل ممن يفعل ذنبا مع ضعف الدواعي إليه، مع ضعف الدواعي إليه. فانظر تطبيق هذا الكلام على حديث النبي: شيخ زعم الرجل طاع له السن مع ضعف دواعي الزنا يزني مع ضعف دواعي الزنا يزني فهنا زاد جرمه فليس شيء الزاني كالرجل المتزوج إذا زنا وليس الشيء المتزوج إذا زنا كالأعزب إذا زنا كم درجة هنا؟ ما أحمد كم درجة هنا؟ ثلاث درجات الدرجة الأشد وضعه الشيء إذا زنا الذي أقل الوضع ها المتزوج إذا الذي أخاف في الوضع الأعظم إذا ما الدليل على هذا التقريب ما الدليل الشرع فرق فجعل فيه المتزوج إذا زن الرجم الرجم أقوبة من أشد لم تكن هي فعلا أشد للعقوات في الشعر فقاطعين السارق ها يؤلم ويتألم في لحظات أما الرجم فهذا انظروا إلى حكمة الشارع للمشارع الرجم فهذا الجسد الذي تنذذ بالمعصية أرد الله أن يكفر عنه وخاطئته فعوقب الجسد بضعة, بضعة بضعة بألم الحجارة التي تنذذت بذنب ومعصية الزنا. نعود نقول أن الأخف وضع من ذلك الأعظم إذا, إذا زنا. والعقابه أن نيوزيلند الفجرده الفا انت نايم يا مش طيب تنبه. ما لا ما ما في بعد العشاء الشيخ الشيخ ما حد يئذنا يرجى If كان ولو in the في if ولو كان in the years, if he was in the years He would لو at the law of the law Is he married or not? Okay If Sheikh is married, are you no problem? No If he is married, he نعود نقول الأمر أي شيء يحتاج كده كنا خير وملك كذاب سمت الثاني ملك كذاب يعني ملك كذاب رجل له قوة وله سلطان وله حاشية وله قوة ويجذب على قومه مع إمكانه أن يجذب هو من الذي يجذب؟ الذي يخشى العقاب الذي يخشى العقاب والذي يجذب أنت ملك لك قوة ولك نفوذ ولك سلطان فما الذي يحملك على الكذب والله وقلما تجد ملكا الا واثق قلما تجد وقلما وقلما وقلما يجتمع الصدق مع السلطان قلما يجتمع الصدق مع السلطان وقلما تجد ملكا صادقا هذا كالكبريت الاحمر طيب نعود فنقول أن الأمر على الرجل الثاني أو صنف الثاني ملك كذبا، فهذا مع سلطان من لا يحتاج إلى أن يجذب إنما الذي يجذب من هل ذلك؟ لما قالوا الصدق من جاه لماذا قالوا الصدق من جاه؟ لماذا قال النسلم ذلك؟ لأن الذي يجذب يظن أنه الكذب نجاه فطرعه يجذب لظنه أن الكذب ينجيه ها نعوس نقول علاقة علاقه ده بذا هذا ب جهاز حديث ان ان ان ان المستقر عند الناس مثلا ان الذي يجذب ينجو ها فالذي يخشى الهلكه ده يتنبعي فيجذب انت أنت ملك ها ف فمين تخشى؟ من تخاف؟ أنت تعتبر السلطان الأعلى في الله ما شاء الله وبيش وكبر اعرب بس مين ده وده عشان طيب نعود تصل اقول الثالث عائل مستكبر ما هو العائل فقير ها عندكم دليل على كده طيب فوجد عائلا فاقر فجعل خلاف الغنى ان تكون عائلا اوكم مرتبكم ما شاء الله ما شاء الله ها كفى كف بمر اثما يضيع من يعني يعول هنا ااا من العائل ها الذي يعول من العول زي مثل فرد من إيه من الجنف ها والحنف صح كده الحنف من الحنيف اللي هو الذي الذي هو يقبل الله ويورد عمن صوياه والجنف العكس الميل من اللي إيه ينتقم الاستقام للضلال ده الجنف أما الحنيف الذي ينتقم من اللي من الضلال الاستقامة العكس ده, عكس ده. هذه اللغة العربية والله العظيم لغة ما رفع. اليوم فقط كنت أقرأ عبارة ها على مكان الخدمات يعني الدخول بالكمامة لي. ملك يعني عمرة خمس ست كلمات ترجمتها لغة إنجليزية أو أنا قرأت لغة إنجليزية يعني الكلام بعيد جدا عن المراد وحوالي ثلاثين وعشرين كلمة. ها طيب فاا لها من لغة او العائل الفقير اما الذي يعول والذي يكون مكلفا بغيره بنفق على غيره نعم لذلك بنقول ان العائل العائل المستكبر هو الذي يكون فقيرا هو الذي يكون فقيرا ومع ذلك يستكبر بمعنى ايه طبعا الكبي كله حرام من الغني ومن الفقير من ال لكن الذي يتصور منه ان يكون متكبرا من الغني مع تحريم الكبر نحن الكبر بحق لكن حين في مقياس البشر من يتكبر؟ ذو سلطان ذو مال لكن أنت فقير فعلا ما تتكبر عندك لا, لا تمتلك مادة الكبر مع الكبر محلم أو التاني لكن قد يتصور ذلك من غني ذلك المتكبر الغني وقف واقع من العائل المُستكبر معه ما عُرمة زي نفس النفس كذا زي عُرمة الدينه هذا الزنا كله محرم لكن هل الشاب الذي فرض شهواته إذا دنا حياذ بالله كالشقي إذا دنا مع عُرمة الزنا نعود إلى أول قاعدة ماي أول قاعدة ذكرناها اللي من جاء متاخر ماي أول قاعدة ذكرناها في الحديث اليوم أول قاعدة الله عز وجل. أو من أتا خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. من أتا خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. المعنى العام للقاعدة لما طلع عيد وشرق وعيد تاني عشان أول تدرس بع ر ما أركل شيء يبني والله أنا أنت درسنا <دلسة> الرابع ونص الرابع عشان <ونصر> المغرب متأخر مرة <مارك> بيأذن بدري يعني الله مستعجل من أتا خلاف المعهود تجاوزت عقيدة الحدود والمعنى أن الذي يختلف المعهود في الشرع إن كان خيرا عظم أجره وإن كان شرا عظمة عقابه طيب وذكرنا زلك أيق قلنا هذه القاعدة تستقر من أدلة الشرع ما <مأول> هو الدليل <ديال> على هذه <هزير> القاعدة؟ ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا معذب أني منهم منهم هذا هو ثلاثة من العائل المستجب والشيخ الزاني والملك الكذاب أيضا يدل على هذه القاعدة أيضا حديث سبعة حديث أقوال غير في الصحيح سبعة يقول لهم الله في ظلية وما لظلة إلا ظيو ذكر منهم وشاب نشأ في عبادة الله آه هذا مثال هذا مثال بقى لي القاعدة لكن في باب الخير راح ذكرنا باب المعاصي مثال سهوله في طب على الجانب الآخر القاعدة إيش مالها من أت خلاف المعوذ يعني عاقبته خلبي لك عاقبته مش عقابه عاقبته هو أي عاقبة أمري شمس عن جزء لنا إيه؟ إننا بنتكلم في الشغل نبس لا في القيد وفي الشغل أما العاقبة فهي ما قاله شمس ما قاله إيه إيه الجزاءه إما القيد وإما لا أيضا مما يدل على قاعدة الباب الحديث وشاب نشأ في طاعة الله المعهود عند كثير من الشباب أنه يرى أن العمر أمامه وينسى الموت وينسى فكونه نشأ في طاعة الله فهذا ادل عظيم وفي وفي روايه قال حديث عند أحمد ان ربك ان ربك لا اعجب بنشاب ليست له صبوه يعني ذل طيب ايضا مما يعني يدل على قاعده الباب في باب الخير والطاعات حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم ذكر منهم الذي اذا انكشفت فئه فقاتل وراءها بنفسه الله عز وجل فإما يقتل وإما أن ينصره الله ويكفي فيقول الله انظر إلى عبد هذا كيف صبر لي بنفسه والله والرجل الثاني من لهم رأى حسن أفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول الله يذر شهوته ويذكرني ولو شاء كان وقد والذي كان في سطر وكان معه رحش بعيناس معه في الصفر فسهو ثم هجوا فقام من الصحر في ضضاء الصباح يسروا أي رجالنا ثلاثة شريف زين وعائد مستقب رواه من فين كثر ها أضد بالددي في الددي هؤلاء ثلاثة باء أتوا في الماعود بسديم في الخير الأول في الخير الأول ماذا فعل آه الماعود أن هؤلاء إذا انكشفت الكذاء ها فيفر ثلاثة فيفر معهم يقول أنا واحد من الناس ويتاول أنهم ضعفوا على المواجهة ولهم عد لكنه ثبت لنفسه والله يقول انظروا إلى عبدي جاء بنفسه في سبيل الثاني رجل الله الرجل الأمراء حسن وفراش ليل وقف عشد في البرد يقول ها يقول الله جاد وضعوا إلى عبدي هذا لو شاء الله راقده لكنه ترك فراشه ودرجته وقام اتململ وافكي كن عند الصغر كطفل بين ذي امي يقول لا اترك امي ولا اترك البكاء حتى توفي امي كن بان ربك عند الصغر كطفل كما تعالى كطفل بين يدي لا يكف عن البكاء حتى ياخذ بالوليد طيب ف السنه الثالث رجل كان في اوقات في سفر ف لاطوا في مكان وسهروا وتجاذبوا اطراف الحديث ثم هاجعوا المعهود ان الانسان في السفر لما لما يرتبط السفر به ان تطول له اخد السفر الشيء يعني السفر قطع قطع عن العاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع عن العاده طيب فالمعهود ان الفرد ده كان مسهرها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 لن تتحدث هذا عشان نتحدث بعد إفتار فبنقول حديث الباب شاهد على هذه القاعدة ليه لم؟ ما قال حديث الباب؟ لا ما هو حديث الباب؟ ماذا أخذ؟ ما حديث الباب؟ ابن مسعود قال هذه القاعدة يقول حديث الباب الحديث أصلاً عنوانه فتح الأعذب الأكرم صرح حديث ايضا بعظا الحديث بقى ممتاز ما شاء الله ايه الجمال ما شاء الله الفتوحات هذه ما شاء الله حقيقي تحت الصبر والبلعوم لا لا لا هو في امر بشكلنا كده اي بالذات الامر تحفظ الحديث قال ايضا بعظا قال ان تجعل له نداً وهو خلق فقال ثم قال ثم اي قال ان تقتل ولدك خشتا يا معك قال ثم قال ان تزاني لم يقل تزني قال ان تزاني بحليلتي جارك فهنا أمور ثلاثة خلاف المعهود أن تجعل الله ندًا وهو مستعجل الذي خلق الذي رزق الذي أحياك أماتك وإنزا في الآية قال عز جل يا إنسان ما هرك بربك الكريم قتل الإنسان معك فر الله جل يعني يكون هو الذي خلق ورزق وأمات واحيا ثم تجعل له ندًا السمف الثاني، السمف الثاني، ها أن تقتل ولاك خشة أن يطعم معك، الله هو الذي الله هو الذي أطعمك، هذه قضية ريف عند الناس، قضية الطبيخ الاقتصادي والأولاد ومن أكلهم، ها من الذي اطعمك اصلا ولو فكرت أنت هكذا، ولو فكر أبوك هكذا، ما جئت أنت، ها ما جئت، فالله يطعمك ويسقيك. ها ويعويك ثم تقول ها من وين وين أطعم لذلك لما أمر الله أحد الصالحين على بيت رجل فقير فخرج فقير فقال أولادي كثر وأنا لا أطعمهم قال إذ هب إلى هؤلاء فلو كنت أطعمه داخل البيت اللي بدأ كانوا فلا ورديه مشيهم طيب الله يرزقكم وياه وفعله خير يرزقكم يرزقهم وياكم بدأ بهم طيب نعود نقول أن والأمر طبعاً خارج أن تزاني حي جاري المعد أن الجار ها يكون يعني أمل نفع لجاري يحفظه في غيابي فضلا عن حضوري لا يؤذي لذلك من أشد أنواع الذروب إذا الجار إذا ها الجار لا يمنع عدوك لا يمنع عدوك لا يمنع عدوك حتى نحب من كان يوقع فلا يا هاك فهي قال الذي لا يامن جاره بوائقه يعني دايما جاره لا يسلم من اذى لا يسلم من اذى قال النووي او فلسح أو يقول السرور إنه يقول تزاني أي تزني بها برضاها وذلك تضمن الزنا ويفسادها على زوجها واستمال قلبها إلى الزاني وذلك أفحشه مع مرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما. الزيادة في المبنى زيادة في المعنى إعلقة القاعدة بالكلام ده. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تزاني <تصفيق> الزادة الزيادة في المبنى من في الكلمة زادة في المعنى أفادت ماي معنى الكثرة مع كون المرأة مطوعة محبة مسرعة فأفسد على ذلك مثلا قال لا يدخل الجنة من خبب مرأة زوجها لم يشم أحد الجنة خببها مرأة إلى على زوجها يعني أفسد قلب المرأة على زوجها يقول طاي هذا رجل جا ظالم جائر تطلق تطلق منه ولا تذ تزوجك فوريك أيمن ما رأيت في عف أفسد قلبه على زوجه أفسد قلبها على هذا ليش من راح في الجنة الشاهد أن الزنا محرم ثم إذا من الشرمة إذا زنى ب بزوجة جاره على عند العرب أن الجارة لها ها أو الجار وحليم الجار لهم مكان ليست غيرهم قال عن طرب وأغض طرفي إذا بدت لي جارتي حتى يوال جارتي مأواها أغض طرفي هل قال خشته لله؟ لا مش مسجد. لا مش دعاء ثاني. هل قال خشته لله؟ <تصفيق> طب من وين علمنا أنه من وين علمنا أنه بيقوم في يفعل ذلك خشته لله؟ لا مش شوذا مراد؟ لا مش شوذا مراد؟ من وين علمنا أنه ما غض الطرف عن جارتي خشته لله؟ قال قال أغض طرفي ما وأغض طرفي ما بدت لي جراتي حتى يواري جارتي ما واه. الدليل أنه ما فعل ذلك خشة لله؟ نعم يعني اختص ممتاز. لأن الذي يخشى الله يغض طرفي عن جراته وعن غيرها. لكن إذا مرت لطغرينا ما شاء الله أب جمال جمال. ما كان بي بيغزل على أصل كما يعني تعبه كمان. لو أصلًا ما نلعن الحديث. هالغضب طار في بنت لي له. لا لا لا يقصد أحد العم. يقصد أن أمر الموضع عند العرب أن جارة لها قرمة. حتى هذا يعني مثلا مثل يعني هذا أمر خطير. الشاب مثلا يعرف أن هذه البنت مثلا جارته. ها. عنده شيء برضه من المروءة إن هو اللي وراء أحد يتعرض لها يقف لها قال ابننا. ممكن هذا الشاب بنفسه يكون يتعرض ل الناس. صح كده طيب نعرفه صح ليه صح وقال وقال مسكين الدارمي اعمى اذا ما جارتي خرجت حتى يوالي جارتي الجدر يعني سمور اعمى مسكين. مسكين الحاصل ان حديث الباب نص أو قد نص على مخالفات حرمها الله وهذه مخالفات تخالف المعقول والمنقول تخالف المنقول لأنها محرمات وتخالف المعقول لأنها أتت على خلاف المعهود لذا ناسب ذلك أن تكون هذه الأمور الثلاثة أعظم الذنوب عند الله لماذا؟ لأنها أتت خلاف أولا لأنها خلاف المنقول فيها محرمات شرعية وخالفت المعقول. المعهود المعهود لأنها المنقول المعقول ها لأنها جاءت على خلاف المعهود على خلاف المعهود قال أن تجعل الله ندا وخلقا هنا يأتي إلى مسألة مهمة جدا في مسألة الندية فالله عز وجل لا ند له لا, لا كفأ له لا, لا نظير له لا, لا سمية له سواء واحد والتوحيد أقسام ثلاثة توحيد ألوهية توحيد ربوبية وتوحيد توحيد أسلام ولو يشغب عليك من يقول أن هذا التقسيم بدعي و الرد على ذلك من وجهين، الواجه الأول أن هذا التقسيم ما قالواه الشارع ولص عليهم ولا يقال لتقسيم أنه بدعي إذا كان هذا دليل رب السماوات والأرض أو بينهما فاعبده والصبر لإعمالة هل تعلم له سمية هذه نصة على أقسام التوحيد الثلاثة فإن لم يرضى المقالف بالدليل هذا لا تنزل معك أن هذا التفصيل لم يكن ذا دليل ولكن هو تفصيل مصطلحي والعلمي أن الذين يشاربون أنه أول من فعل ذلك كلو مهرو بل يسبقه فإما كابتبطل عكتريه في إيمانة يسبق النتامية وكبد مندى هؤلاء سرقوا شخ الإسلام في هذا التقسيم ولا يقال بالتقسيم تقسيم بدعي إلا إذا خالف نصا فلا يقال بأن البدع عقسام لماذا؟ إن هذا التقسيم يخالف نصا كل بدعة ضلالة نحن سنقول أن الثلاثة وحدة الثلاثة اه ما, ما فيش دهين النوع ده القسم الاصلاحي والا مشاهدة الاصلاح وما يات نص حال غيره اقسام التوحيد ثلاثه بينها علاقات التوحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه توحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه توحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين نقول ثاني توحيد الالوهيه مستلزم لتوحيد اسم توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالهيه توحيد مستلزم لتوحيد مدهي. الالوهيه والمعنى ان الذي اقر لربه بانه خالق رازق محي مدبر ها محي مميت مدبر فمن اقر لبه بذلك لازمه نقلا وعقلا ألا يعبد الا الله فانظروا في موضع مناظره ابراهيم لقومه قال آثرتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم ولاغرمون فادعوا لي الا رب العالمين الذي والذي هو يطعمني وإذا والذي يهدي ثم يحيي انظروا الى الادب مع الله لما ذكر الذي خلقني والذي هو يطعمني لما ذكر المرض قال وإذا امرضني صح كده لي ما اه من باب الادب اذا ذكر الشر فاما ان ينسب على لما إما أن الى الشخص نفسه واما ان يضاف الى الله على سبيل ما لم يسمى فاعله واما ان العموم يعني إذا سألتك, اذا سالتك اذا سالتك إذا سألتك انت هل الله يخلق الشر نعم بما تجيب اخطاتك هل الله يخلق الشر اولا الله لا يفعل الشر بلا تفصيل خاص لكن هل الله يخلق الشر لقلنا نعم لاساله ادم ما ربي وما هذا جواب الملائكه ولا جواب الجن ولا جواب القضر ولا جواب الوصول ولا جواب المؤمنين من قال نعم قلنا اساله ادم ما ربي هل الله يخلق الشر ممكن يقول الله يخلق كل شيء ممتاز دي الاجابه الاولى عندنا جمل ثلاثه اولا نقول بيتخالي الشر في العمر فنقول جوابا الله خلق كل شيء في بكل شيء طبيعي ده ها سألتك هل, هل الله خالق الشر ولا الله خلق كل شيء الجواب الثاني ها اتفضلوا اول ما شر ربنا يبقى خلق الشر يعني في الخير لا ده ده ده جواب سؤال ثاني ها إذا كان الله يخلق بالشر طيب على من هذا الإجمال فكان الله خلقه هو وهو أمر في سل العباد دجا نيبأ نقولي الله الله إن شاء الله لكن إن شاء الله لكن إحنا نريد يوم الثاني الذي بدأه ماجد ثاني يوم الثاني نشأ الشغل ينسب إلى من فرأت الله لا لا ضمطات اللي بيسموه المبني إحنا قلنا عربي يسمى المبني لما هذا <تصفيق> في العربية المبني المجهول لكن الله ليس مجهول يقول المبني لما لم يسمى فاعل يعني إيه يعتدى الفاعل وأنا لا أدري أشرب الأريدة ها بالمثل الأرض أراد بهم ربهم رشده لما ذكر الرشد قالوا إيه أراد بهم ربهم لما ذكر الشر مع سحب أشره ها ولما ذكر الشر قالوا أشرب الطريدة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 آه. لما ذكر الغضب والضلال غير غضب عليهم لما يقول غير الذي غضبت عليهم واطلقتهم وما الذي غضب عليهم وضلهم ها هو مكافئ الله لكن لما ذكر الانعام انعمت عليه غير الموضوع اذغ الغضب طيب كم جواب كده كم جواب نوي شرم نزول في الجامعه بيحقق عليكم واما الوراء لا يصحح اصلا انت واخد الدبل اربع سنين كل شيء بفاضي لكن احنا الله <تصفيق> <تصفيق> لا ما ده شغل ابتدائي بقى شغل ده يقول نقول حينما يقال تزعل هل لا قشور؟ فقول الجواب من ثلاثة أدواء. الرجل الأول أن يقال الله خلق كل شيء فلا يدخل في العموم. الرجل الثاني أن يقال لما يبنى لما لم يسمى قاعلوا والأمسلة كثيرة. في الفاتحة و. عشان, عشان سوت الجيم. الجواب الثالث أن ينسب للشخص مع أن القارئ هو الله. تبعي تأمينا بعيا. أمس إيه أحسن شوف لما ذكر الغلام فارض ربك كأي بلغة ويستخرجه فارض ربك ولما ذكر مسألة السفينة وأبنى سفينته كانت على ومن أمره أن يعيبها هو في رب أعيبه خلف عرض الأعيبه مثلاً الشغل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 اه طبعا بيظهر الشر لكن انا ماليش محمد بقى ان هو ان شاء الله ايه نثبت امال سياسه ولا لا ايوه اللي هو لما نيجي بقى السؤال الثاني بقى اللي هو مرتبط بالسؤال الاول اذا كان استفدنا من هذه المعلومه ان الله يخلق الشر بالتفصيل اذا ذكرناه فكيف للرحيم الودود ان يخلق ان نقول الا كيف يخلق الشر يقول ان الشر الذي خلقه الله ليس شرا بحد ذاته انما من باب وعسى أن تكره شيئا وهو شو نقوله هو عسى عسى أن تكره شيئا وهو وعسى عسى أن تحبه شيئا وهو والله يعلم آه حينما هو خلق قد خلق الطفينة حزن الأذين أيتاه وبعد ذلك قالوا ها حمد ربنا على هذه الأيام ألينا لأن ملك الأرض على المولودات معيده يعني هذا شر يعني من أخرق شر نزبي أراد بي الخير نعم قد يغيب عنك من موعد القدر وقادره ثم تقع سوء عيزا بالله لله ربي يا ربي لك الحمد يا فضل هو كنا اكس الكتاب الاصلي مسانيه في ضروره ان تحكي ايش هنا يعني أنا فترديه لازم عليه ومقتضى ليه اه هنا ما له مسبب فعل، ها غير غير عليه ما عليه؟ الله ما عليك؟ فالانعام قال ارعمت عليه لكن في الضلال وفي الغضب اهي عليه يقول اي الذين غضبت عليهم واضلتهم لا كل لا لا لا, لا كانت عربيه وربيه الجلاله هنا مع الله مبني لما شي خلاص ممنوع تخطي انا دا وفي قصه نيل عن كلام كان الكلام عن كده بين التوحيد الربوبيه والالهيه على وفي قصة مؤمن ما لي وماليا الذي فطمني ومالية لأعبد الذي فاستدل بتوحيدي الربوية على توحيد الربوية فذلك على أن توحيد الربوية سلزم توحيد ومالية لأعبد الذي اختراره اتخذ الدنيا لها إن يرد من الرحمن بضر الرحمن بضر لا توني حدث هذا موضع ثاني أيضا في الفاتحة طب. أنتم تجيبون بها الفاتحة فاتليل على علاقة الاتبزام بين الربوية و الربوية فتيحة لو أعدت فيها إلى يوم الساعة لن تنضب فوائدكم تنضب أحسنت الحمد ممتاز الحمد لله رب العالمين طب تجيب بقى كيف فهمت فهمت ذلك هذه آية أعطت تلزام تعالت تجيب أو لأن الذي يحفظ أفضل و الملعب وقدينا الأول نقول أن هي الحمد لله دي عباده في هذه النواقذة و... كلو هي لأن ال الإنسان قال الحمد لله أفضل دعاء الحمد لله فده دعاء هو من دعاء وعين دعاء, دعاء, دعاء طلب الله فخذه الله معطينه ودعاء ثناء تسمع على ربك هذا دعاء فالحمد لله داء دعاء لماذا الحمد لله ليس دعاء؟ لأنه ربنا هذا نام بالعرج أضعفنا أضعف الملك لله والحمد لله لما لمن يقول أصبحنا, أصبحنا أصبح الملك لله والحمد لله الحمد لله ها. الحمد لله أنا الملك لله أحمدك لأن الملك لك ولو كان الغايدل على الطوارق وعشا طيب ليش ما ينقول الحمد لله لأنك رجل رأي لا يكلون تقول ممتاز ممتاز هذا فتح حياتك في مجال الزعيم ما شاء الله يعني صراحة الحمد لله الزعيم والرئيي انت تروح انتي فا كده نعم الصمت صمت لو agree في what is في first one in the chat in the Q�� citraena??? With the first thing that is in Qorean With the first thing of your friend With the first thing that would be on your court But it is not Don't you er. ها مجد ما فيش شريك مجد سينين توحيد الزوال الزوال أول أمر في القرآن الذي أول نهي في القرآن ولا تقربه من ما خلاص بقول لك أول ما خلاص الله يبقى أول أمر في القرآن التوحيد وأول نهي نهاك عن كم غضب الله ولا شيء. يا يونس وأول فلا تجعلوا الليل ندا عنتم. الله هو. وأنتم الله أنه أنه لا لا ولا لا ولا لذلك تجعل هذه أن لا الذي هو خلق والله رزق والله ها سماه تعالى هوي نبدأ رزقه سهل ما فيش أسهل ما فيش أسهل لو تقربت ما فيش أسئلة. ما في أسئلة. طيب في في النمل مثال رائع الإزام الإلهي بفض العبادة له استلنا بتوحيد حدره بويا خلق السماوات الله وأنزل لكم من السماء ماء فأمتنا به حدايا خزات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرا ثم قال الهه مع الله انظر الهه مع الله يعني ارجع لهذه الايه الذي خلق السماوات والارض وانزل السيل فاما به حي احضرت بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرا الهه مع الله يعني تقولون ان الذي انبت وانزل وخلق الله ثم يقول غيره الهه مع الله لان ثمه سؤال استفهامي ممتاز سؤال إن كان هون عليهم. طيب. المقدمة والنتيجة. تخر. قول آه. <تصفيق> قول آه حبيبي. <تصفيق> تخر آه تخر آه تخر ثم تعب غيره. أم. طيب. أيضا من الأمثلة القرآنية القرآن هذا. بحر لا ينضب. قال ضرب الله وضرب لكم مثلا من أنفسكم. هل لكم مما ملكت أي من شركاء فيما رزقناكم لكم فأنتم في سواء تقبلون كخيفاتكم أنفسكم. معنى إيه كلام ده؟ المعنى هل أحد من عبيدكم وإمائكم الرقاء يشارككم في الرزق وطرون انكم وهم على حد سواء وهذا من أدل الأشياء ومن أدل الأشياء على سفة من اتخل شريكا مع الله يعني إيه عندك عبد هل عبد دوت لما يجي لك رزق بيشاركك فيه فكيف تجعل الله ندا هو الذي يرزق الله يرزقك ثم تجعل نداً له وتقولني أن هذا الند يرزقني أما الله يرزقه فأنت لا ترضى أن يكون لك عبد وشاركك فيه في رزقك فكيف ترضى أن يكون الله شريك؟ نعود إلى حديث الباب هنا سنة على علاقة الاشتجاب بين تقليل الأغوية والأغوية حديث الباب قد جاء العنكار الشديد في قوله قوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل <تصفيق> لله نبدا وهو خلقه فكيف يعني الذي خلق هو حق إيه أن يعمد إذن قال عز وجل فلا تتعالوا الله أندادا وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون الله لأنددلا على ذلك قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآت الله يجحدون قال ابن القيم الإلهية التي دعت رسل هم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتعليم ومن لوازمها توحيد ربوبية الذي أقر بها أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به أن المشرك تخر أن الله تتضطح تظن أن أبا جهل أبا طالب كانوا يعتقدون أن الله والعز تخلقهم أو ترزقهم أو تحييهم أو تموتهم ماذا قال أبا طالب عند موتهم والله العظيم يخشى من النساء قوم أن يقولوا أنه خشن لا يخشى من نساء القوم نزور العبد إذا كان زاسفه يخشى من نساء القوم أن يقولوا أنه يطالب قشية عند موت آمين الله عزيز أما يورد الله في ثلاثة فأنا نتملك لهم المائشية وسلم هو يقف على راس مش الدعال الفلاني. ألا يقف على راس؟ ورجو بيحتضر وإنت على الأقل حتى غامض بصحة تعبير قلها هو كان يعلم ها؟ فقال علمت أن دين محمد من خير أديان برية دينا. ولولا ولولا الملامة وحزاري مسبة لكنت به ساحة مبيلة على يقين أن محمد الحق وكان ينصوه ويؤيده ولكن يخشب نساء الحق أن يقول أنه خشي الموت فنطق بالشهاد يا الله المشتك وربك يحكب الله سلم يدعو على أناسك ولكن يجب ان ليس هذا المكان يجب شيء ويدعو هذا ما يجب ان النبي هذا المشركين لو كانوا يكون من بعد ما ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون ان شاء الله ان يعني هذا ان شاء الله ان يكون ان الأمر الثاني أن توحيد الله يتضمن توحيد ربوي بمعنى أن توحيد الله يتضمن الاعتراف بأن الله رب فمن لا يقدر على أن يخلق لا يستحق أن يعبد الذي لا يقدر على الخلق خلوق عاجزًا ولا عاجز لا يستحق أن يعبد لذا قال عجل كل لو كان معه آله كما يقولون إذا لبتعوا إلى العرش سبيله ها هذا فمن ذي الآيات؟ ذي آيات الله عظيم جدا. ها بهذه تفيد أن توحيد الله يتضمن توحيد مبوبة. بمعنى إيه؟ معنى أن مصوغات صح التعبير أن يكون الله هو الإله أنه لا لم ينزع أحد على العرش إذا للطاو إلى ذي العرش بص الآية لو كان معه آ لها. ها يعني ده يأمرك أن تفرد ربك بذيب الألوهية. لِمَ إذا لابتعه إلى ذا العرش سبيلا لو كان هناك إله يستعقى جوعبا مع الله لكان هذا الإله الذي يستعقى جوعبا لما سكت على ذلك ولابتعه إلى ذا العرش سبيلا ينازح العرش لذا لما اشتبدأ للصنة على الذين قالوا أنه نستوى هو الاستلاء يعني الاستلاء يستنزل منزعة وأن الله قد استولى على العرش وحشاه بعد منزع مع غيره. طيب الأمر يستنزل أن توحيد يسمى الصفات يتضمن النوعين أي نوعين؟ أي نوعين؟ الروبيه وتوحيد الروبيه. فذلك لأن توحيده الأسماء والصفات يقول يقوم على إفراد الله بكل ما له من أسماء وصفات على والتي لا تبتغي, ولا تبتغى إلا الله عز وجل فمن أسماء الله رب وهذا توحيده الروبيه بالأسماء الإله وهذا توحيد الروبيه ومن صفاته أنه ذوب الروبيه ومن صفاته أنه ذوب الروبيه. فهذا توحيده الأسماء والصفات. نعود إلى حديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله نداً وهو خلقاً قوله أن تجعل الله نداً وهو خلقاً من جعل الله نداً فقد أشهر بالله. والشرك هو تعريفه بالاصطلاح تعريف الشرك بالاصطلاح مساواته غير الله فيما هو من ال من خصاص الله تبارك وتعالى مساواته غير الله تعالى فيما هو من خصاص الله من الأسماء أو الصفات أو الرغبية أو الرهية لما في قوله تعالى فالله إن كنا لفي ضلال مبيل نسويكم يعني نسويكم هذه ما الندية بقى هذه إِنْ مُسَوِّيَكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قال مساوات وغير المساوات وغير الله فيما هو من خصائص الله آه مساوات غير الله فيما هو من خصائص الله, الله ما كفى خلاص ننا بساوي غير الله فهو من خصائصه أجعل غير الله أسوي بخصائص الله من الأسماء والصفات او أو او الالوهيه والشرك شركان اكبر واصغر حد الشرك الاكبر بما يعلم, بما يعلم حد الشرك الاكبر حده اي بما يعرف حتى اذا راينا غيره علمنا انه هذا ليس من الشرك الاكبر لا معنى الحد فحد الشرك الاكبر الذي به يحد ويعرف احترازا من الشرك الايه الأصغر قالوا أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله دي حضر الملكات أن يصرف العبد نوعا أو فردا من العبادة لغير الله ويمكن أن نختصر ذلك فنقول أن تجعل أن تجعل لله نبدا في الربوبيا أو الوهية ولا في الوصلات. ده, ده الشيك الأكبر. أما الشيك الأصغر، أما الشيك الأصغر، ضابطه فضابطه كل وسيلة وذريعه يتطرق منها إلى الشيك الأكبر من الارادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ ردة فعل. نور تاني. طيب كل وسيلة وذريعه يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الارادات والأقوال والأفعال التي لم تبلو رتبه العباده شكرا مرة قادمة لا تدخل على A example of the чисwal and spiritual writers but also, the normal words وصلى الله words. I am seraphic aware how God authorized access, Lord Labor אחers pay for